الحمد لله الذي جعل الأمن نعمة من بها على عباده تستوجب الحمد والشكر والثناء أحمده سبحانه على تعاقب النعم وترادف الآلاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الصفات العليا والحسنة من الأسماء الآلاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الصفات العليا والحسنة من الأسماء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاةً وسلاماً دائمين ما أشرق صباح أو أطل مساء أما بعد فتق الله عباد الله واتخذوا من تقوى الله تعالى خير زاد تعتدون به ليوم المعاد واذكروا وقوفكم بين يديه وذكروا وقوفكم بين يديه في يوم تشخص فيه الأبصار فأعد لهذا الموقف عدته وخذ له أهبته فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أيها المسلمون يخطئ فريق من الناس حين يغفل أو يتناسى وهو يذكر النعم ويفيض في بسط الآلاء أن الأمن أحد أكبر وأجل هذه النعم التي امتنى الله بها على عباده وجعله أس وجعلها أساساً ووعاءاً جامعاً لضروب من الخير وألوان من المنافع، ففي مقام التذكير بالآلاء بين سبحانه عظيم نعمته على قريش ببسط رداء الأمن. ببسط رضاي الأمن ببسط رضاي ذذاي الأمن عليهم حال سفرهم وارتحالهم في شتائهم وصيفهم وحال إقامتهم في بلده الأمين والأعراب من حوله ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا فقال عز اسمه لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَقَالَ سُبْحَانَهُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ أَفَبالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَ إِلَى الْأَمْنِ مِنَ الْخَوْفِ والسلامة من الغوائل المهلكة، صحة الجسد من العلل والأسقام، وتوفر ما يكفيه في يومه من قوت حلال، فإنّه يكون بذلك كمن أعطي الدنيا بأسرها. أخبر بذلك الصادق المصدوق، صلوات الله وسلامه عليه. أخبر بذلك. الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه في سننهما والبخاري في كتابه الأدب المفرد بإسنادٍ حسن عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أبيه وكانت له صحبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه أي في نفسه وفي شأنه كله معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وإذا كان للأمن هذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية فحقه فحقه الشكر لمسده والثناء على واهبه ومعطيه سبحانه. بالحفاظ عليه والحذر من كل ما يخل به أو يعكر صفوه أو يكون معول ولد في بنيانه لأن هذا حق نعم الله تعالى على عباده وبه يكون من الرب المزيد كما قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد ولأن مصالح العباد كافة ومنافع الخلق جميعا متوقفة عليه إذ بدونه لا تنتظم مصالحهم ولا تتحقق منافعهم ولا يهنأ لهم عيش ولا تطيب لهم حياة ولما كان هذا الحفاظ على هذه النعمة لازما ومتعينا في كل الديار فإنه أشد لزما وآكد واجبا وأقوى تعينا في هذه الديار المباركة والمنازل الشريفة بلاد الحرمين الشريفين حفظه الله وأدا عليها نعمه الظاهرة والباطنة فإن طبيعة الرسالة السامية التي تحملها هذه البلاد للعالمين وصفة المهمة الشريفة المسندت إليها باعتبارها بلدا جعله الله تعالى قبلا للمسلمين ومقصدا للعابدين وملتقى للإخوة في الدين ومثابة للناس لا يقضون من زيارته الوتر ولا ينالهم في التردد عليه سأم مع ما أفض الله عليها من خيرات. وما أفا عليها من بركات جعلت منها قوة اقتصادية رئيسة يعتمد بها في الملمات ويرجع إليها في الأزمات ويصدر عن رأيها في المشتبهات والملتبسات كل أولئك مما يوجب لهذه البلاد خصوصية أمنية تستوجب من كل من سار على أرضها. أو ملأ صدره من هوائها وأخذ بحظه من خيراتها أن يكون له في الحفاظ على أمنها نصيب برعايته حق رعاية والعناية به وبذل الوسع في ذلك فإن أمن هذه البلاد وقوتها ورخائها أمن وقوة ورخاء للمسلمين أجمعين لا يرتاب في ذلك عاقل منصف متجرد من أقدار الضغائن سالم من أوضار الأحقاد ناج من تأثير الدعايات المضللة والمزاعم التي لا تُسندها الأدلة ولا تقوم على صحتها البراهين وإذا كان للجهات المختصة بالأمن دورها الأساس والمباشر والمؤثر الذي تؤديه بكل حزم. والحمد لله كثيراً على ذلك ونسأل الله ونسأل الله لها المزيد من التوفيق والمعونة ونسأل الله لها المزيد من التوفيق والمعونة والتسديد فإن لأهل هذه البلاد جميعاً واجبهم ولكل مقيم فيها أو وافل إليها أيضاً واجبه الذي يتعين عليه القيام به. ولا عذر لأحد في التقارب عنه أو التنصت منه، لأن مظلة الأمن تظلمهم جميعا، ولأن الإخلال بالأمن أو الانثقاص منه مضر بهم جميعا، ولأن هذا هو الشأن في المؤمن الذي وصف رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه واقعه المتعاون المتضامن مع أخي المؤمن، وذلك في الحديث. الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه ولأن في التعاون على الخير ومنه التعاون في الحفاظ على أمن المسلمين وحماية مقدساتهم ودرء الخطر عن ثرواتهم وخيراتهم. لأن في ذلك امتثالًا لأمر الله الذي أمر به عباده في محكم كتابه فقال عز من قائل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب نفعني الله وإياكم بهدي كتابه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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعملوا على القيام بمسؤولياتكم كافية ومنها شكر الله على نعمة الأمن التي امتن بها على عباده في هذه البلاد والحذر من التسبب والحذر من التسبب في الانتقاص منه. أو الإخلال به بكل تصرف يضر ولا ينفع، ويفرق ولا يجمع، ويفسد ولا يصلح، وعملوا أيضا على حفظ اللسان والقلم من كل كلام لا مصلحة فيه عبر مقالة تنشر أو حوار يدار ويعلن أو تصريح أو خبر يبث. فإن مسؤولية الكلمة ومسؤولية الأمن لا تفترقان وبالعناية بهما ورعايتهما حق الرعاية تكون السلامة بإذن الله من كل الغوائل وتكون النجاة من الشرور ألا وإنه بالعناية بمسؤولية الأمن ومسؤولية الكلمة يكبت الأعداء وترتد عليهم سهام مكرهم وكيدهم وتحبط مساعي الحاقدين الذين اعمى الحقد اعينهم وقطع الحسد قلوبهم وامتلأت بالغيظ نفوسهم فركبوا متن عمياء وخبطوا خبط عشواء لما راوا من اتلاف ووفاق ومن اجتماع كلمه اهل هذه البلاد المباركه واصطفافهم خلف قادتهم وولاة أمرهم في أسمى صور الوفاء وأجل مثل الولاء وما عبروا عنه بلسان الحالي ولسان المقال بلسان الحالي والمقال من مناصرة ومعاضدة ومؤازرة وتأييد ومن صادق مواهبة وجميل عزاء في الخطب الذي ألم بهذه البلاد. بوفاة ولي أمرها خادم الحرمين الشريفين الذي من حقه علينا أن ندعو له بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره أي شخصا لحضور الموت فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبيعه البصر فضج ناس من أهله فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم غفر لي سلما وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه فعملا بهذه السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول اللهم اغفر لعبدك أبي متعب عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونوّر له فيه آمين وأعِن اللهم وفّق ووفّق وسدّ خلفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأيده بالحق وأيّد الحق به وأعزه بالإسلام وأعز الإسلام به وهّي له البطانة الصالحة وخذ بناصيته للبر والتقوى، وكن له معيناً وظهيراً ومؤيداً ونصيراً، ووفق ولي عهده، وولي ولي عهده، ويستر لهم الخير، ويستر لهما الخير، واجعل عملهما في رضاك، وارزقهما الإصابة في الأقوال والأعمال، والسداد في الآراء، يا, رب يا, في الآراء يا كبير يا متعال.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 وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفى اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألِّف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصلِّح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 اللهم اكفنا اعداءك واعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اننا اجعلك في نحور اعدائك واعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم اننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات في اعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ملذونك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلّي اللهم وسلم على نبينا محمدٍ و على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.